وَإِنَّهُ لَغُدُوُّ مَطْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ غُبَارَ بَيْنَهُمْ بِعِقْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ In the color وما أنت بهذه العميان ضلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ أقر <تصفيق> جنائزنا